بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق والسماء الطارق وما كما الطارق وما دراك كما الطارق النجم الثاقب النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب يخرج من بين الصلب الترائب إنه على رجعه لقادر إنه على رجعه لقادر يوم تبل السرائر يوم تبل ولا ناصر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصداع والأرض ذات الصداع إنه لقول فصل إنه لقول فصل وما هو بالهز وما هو بالهل إن أكيدون كيدا، إنهم أكيدون كيدا، وأكيد كيدا، وأكيد كيدا. وأكيدوا كيدا